<متحدث> انا للزهراء انا للزهراء انا للزهراء انا للزهراء على جناح اليمامة هذا زمانك يا ضوء الشمس رسلت الجناح لي توتر الكون مسكوب سلامه لي توتر الكون مسكوب سلامه اللي في خل عقلي والقلب بهاي اللي في خل ما يخفى علمه اينين مشتاق بينا الصدق علمه انا للسهره على جناح اليمامه انا للسهره على جناح اليمامه هذا السهره هذا السهره انا للسهره على جناح اليمامه ابغى ارس الشوق اللي لنا علينا يا سهره الدور تحدي يا بابا الشمس رسلت انت لي يا كوثر الدور مسحوبك سلامه يا كوثر الدور مسحوبك سلامه جن هوا الزهراء وابو القلب لايك حب حسن وحسين في لبن امي حب حسن وحسين في لبن امي يا نوار الشوق تصحك سلامه حب في على قلبي خط نظامه انا للزهره على جناح اليماني انا للزهره على جناح اليماني ادي الزمان ادي الزمان انا للزهره على جناح اليماني اليمان الكلمات للشعر فاظل حسن يا زهره نور تحدي زماني وضع الشمس رسلت الجناح ليكوثر الدور بس كو بصلامنا ليكوثر الدور من ستمرس الا الهادي بضحك دون نورك فاطمه كنور بدع دون نورك فاطمه كنور بدع, بدع <متزع> اللي يعشق معذور لو يعمي يامه نور انا للزهره على جناح اليمامه انا للزهره على جناح اليمامه هذا الزهراء هذا الزهراء انا للزهراء على جناح اليمامه ابغي ارشاق لنا علينا بك سهرت في تحدي زماني يا بضع الشمس رسلت حناني لا شمثمار الجنه وفاطم تحلى شمثمار الجنه وفاطم تحلى لطف من الباري للناس وكامه في هوا الذهنه حملنا للمرامه انا للزهره ع جناح اليمامه انا للزهره على جناح اليمامه ابغى ينسى شوقي دن علينا يا سهرت نور اتحدي زماني يا ضبع الشمس رسلت هالجناح لكوثر النور مسكوبات سلامه لكوثر النور مسكوبات كان على الاخراج والهندسه الصوتية علي الماجدي اصبحوا بسلامه, بسلامة